بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا قد وقفنا عند منزلة المكاشفة والمكاشفة التي هي من الكشف والمراد بها علوم يبثها الله عز وجل في قلب من يحب ويطلعه على أمور ولا تكون المكاشفة إلا بزوال الحجب إذ أنك لا يمكن أن تكشف وبينك وبين الشيء حجاب فاذا رفع لك الحجاب الحسي تستطيع ان ترى ما وراءه ولكن احيانا قد يكشف لك الحجاب الحسي فلا ترى لعله في بصرك انت او لا ترى لظلمه او لا ترى لبعد المرئي عنك وكذلك علوم الرب تعالى مع القلب فمن الناس من تنزل هذه العلوم عنده منزلة العلم الضروري بمعنى هو لا يزال يتعلم ويتعلم حتى تصير هذه العلوم كأنها رأي العين من اليقين فهو يتعلم علوم السلوك المرتبطة بالاعتقاد السليم كإيمانه بالملائكة مثلا فهو يؤمن بالملائكة ولا يزال يؤمن ولا يزال يتعلم حتى يكون علمه بالملائكه كعلم من يرى فلا يتطرق اليه شك ولا يعترضه قلق وهو مسلم كمال التسليم لذلك وعنده هذه الامور من القطعيات المسلمات ولا يصل العبد لذلك الا بالمكاشفه فالمكاشفه هنا التي يعني تحدث عنها صاحب المنازل هي رفع الحجاب بين الروح والقلب وبين الرب وأعظم الحجاب حجاب النفسي لكن ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن عشرة أنواع من الحجب تحدثنا عنها في الدرس الماضي هي التي تحجب القلب من رؤية الحقائق هي التي تحجب القلب من رؤية الحقائق كما أن العين تحجب من رؤية الحقائق بحواجب من هذه الحواجب الجدر السميكه الجزاز ما بيمنعك ممكن تشوف لكن حيطة بتخليك ما بيشوف تشوف كيف بعين دي تعرف الورى الحيطة شنو الورى الباب منه لا تستطيع وقد لا يكون لك حجاب لكن القوة البصرة في العين مسلوبة لذلك معظم العمى بالمناسبة غير مطبقة أجفانهم يعني العميان ما بتلقوا عامل كده يعني ما ضروري العميان يكون مغمض ممكن يكون مفتح وعيونه كبيرة لكن ما شايف المشكلة مش في العين العين من حيث الظاهر سليمة لكن القوه الباصره في العين مسلوبه بالتلاجه ناس كتار جدا مفتحين مفتح وما شايف ما بشوف بل قال ابن القيم احيانا قد تكون القوه الباصره موجوده والنور متوفر والمسافه معقوله لكن لا يرى لمشغوليه قلبه وفكره يحصل ما يحصل وانها لا تعمل ابصار يجي واحد ماشي فيك عديد سلام الله ما يدك له تقول تعال هنا يقول لك والله ما شفتك والله ما شفتك شايفه هم شوف يعني من نوع الممشوف ما بكابس يعني من نوع البكابس ويسوقوا يقودوا لا شايف لكن في اللحظه ذيك ماله حصل له حجاب من الرؤية ما ينطبق على البصر ينطبق على البصيره ما ينطبق على البصر ينطبق على شنو على البصيرة وهكذا وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور القلوب أيضا تعمى إما لذهاب مادتها ومادة القلب حقائق الإيمان وثوابت اليقين وإما لبعد المرئي عن القلب علوما أو معارفة أو لوجود ظلمة لانه الآن انتم شايفين بعيوبكم دي شايفين كلكم الكهرباء كان قطعت فجأة داي لك مسافة حتى شنو حتى مسافه مسافة معين كتاب بشوف يعني من النوع اللي بشوف وكذلك القلب قد لا يرى حقائق الإيمان ولا يتلمس ثوابت اليقين والعلوم والمعارف الإلهية القدوسية العظيمة التي لا يتلمسها كل الناس ولا كل الخلق إنما الأمر أمره سبحانه وتعالى فبالتالي سبحان الله اليوم كله اليوم كله غنى يا أخي الجائزة هو الصلوات كم في اليوم ها؟ عند أحد ولا ما عند أحد الصلوات المفروضة عند أحد إنك تغني اليوم كله الموبايل غنى وتلقى خاتي السماعة وخاتي الموبايل في جيبه ويهزز في راسه. غنى ولا ما غنى بعد ذاك يمشي يفتح التلفزيون غنى الاذاعه يخفي اذاعات من الصباح يا من تصبح ليه تمسي غنى اذاعات بتعد غنى اذاعات بتع شنو اي اذاعات غنائيه يعني من الصباح لحد المساء غنى الحفله كان في حفله كويس يا أخي ده ده حلال ده لو حلال بيبقى حرام كده لأنه الاكل ده حلال ولا ما حلال كله واشرب ولا ولا تشرفوا الغناء لا ما فيه ولا تشرفوا أي حاجة عندها مقدار فلو سلمنا جدلا أن الغناء حلال ترويح زول في الأسبوع يسمع الغنية واحدة لكن 24 ساعة تسمع في الغناء وتقول لي الشيخ الفلاني أباح والشيخ الفلاني أجاز وناس ما يجمع كده ما عارف قالوا كده والدف كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم الدف في بيت رسول من العيد للعيد من العيد للعيد انتم من العيد للعيد وداب الدف هدا دف دف بس ولا ما حاجات ثانيه ياخذ شو ده يا اخواننا الاشكال حفله تركبة الغونه فوق راسك فوق راسك شئت ام ابيت في الحافلة كويس البصات السياحيه الموبايلات الغانكة الصفحه الفنيه كوست. فبالتالي والله كتلت غنى كتلت ياخد دنيا كلها غنى حسن ياخد غنى جايز ده درداء الصنة خمسة مرات في اليوم والغنى 24 ساعة هذا كلام باطل والله والله لا يلقى مسلم اي ينقى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الملاهي ده غير الناس بيدخلوا في الكمبيوترات بتاعتهم والبيدخلوا في, في الأسطوانات بتاعتهم كل هذا تعلق مذموم وأسوأه أن تعبد غير الله تعالى وأن تعبد قلبك لغيره سبحانه ده الحجاب لا يمكن أن يرى علوم ولا أن يرى معارف ولا أن يدرك الأمور إدراكا صحيحا ولا أن يكشف له شيء مما ينفعه الحجاب الثالث حجاب البدع القولية كحجب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة والماتريدية كل هؤلاء فرق تتفاوت في مناهجها قربا وبعدا من السنة وعندهم من المقالات الفاسدة والحجج العظيمة ولعلم في خلال هذا الدرس كنت أتطرق لبعض هذه البدع وبعض هذه البدع القولية أخطر لأنها أساس الشرك بالله لذلك قدم الله عز وجل التشنيع على القائلين عليه بغير علم على الداعين غيره سبحانه وتعالى والمشركين به قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم يفضي إلى الشرك والله سمعت وقرأت لمن يجوز للناس دعاء الأموات واللجوء إلى القبور وسؤال الموتى والالتفاف حول العظام والتبرق بالتراب والتمسح بالأحجار من يبيح لهم ذلك وهي وسنية ظاهرة من يبيح لهم هذا سمعنا من يصنف المصنفات ويكتب الكتب ويقول الأقوال يدافع عن هذه المقالات الفاسدة فبالتالي حجاب البدع القولية ثم حجاب البدع العملية كحجاب أهل السلوك المبتدعين في الطريق الذين يذكرون على طريقة غير صحيحة وكل مرة بنكتشف حاجات أمبارح كنت في التلفزيون في حلقة فتاوى على الهواء واحدة سالتني قلت لي يا أخي في شيء بيقولوا القرآن أي حاجة لي حاجة كويس يقول ليه قال عندك موضوع خلاص أنت خاتل في رأسك. تمشي تفتح القرآن بس تفتح المصحف ده صورة الكهف قال بيسموه هنوم معناه امورك ما ماشيه كويس ومعصلجه وما حتمشي لقدام يعني كان مشيت فتحت سوره الكهف عندك موضوع مثلا تجاره فتحت سوره الكهف حقك راح قال لك فتحت سوره يوسف رزق تجيء وكان فتحت سوره شنو كذا قلت قال منو قال لي قالوا شيوخ قلت له انا ذات الشيوخ باطل مشيوخ شيوخ ليه شيوخ باطل لو قلنا قال الرسول قال له والله ما الرسول ما قال قال الشيوخ نحن برضه شيوخ باطل برضو رايش سلطة الكاف أحسن حاجة أمورك ماشة أراك شنو نوع نتلعب بالقرآن كذا لا يعني لا ينبغي هذا كتاب الله عز وجل ليس لاحد لي أن يقول فيه وإلا كان من القائلين على الله بغير علم عندك دليل لي قال رسول الله قال ابن عباس قال ابن مسعود أنا بقبل الكلام ده في القرآن لكن تجيب لي كلام أي زول يقول كلام من راسه كويس يقول لك كده وده كده كويس يأحد لك من وهل هذا كلام صحيح شوف البدع يعني للأسف الشديد أسوأ من الكبائر بما لا يدع مجالا للشك لأن صاحب الكبيرة قد يتوب ولكن المبتدع لا يتوب لأنه يستمسك بشيء من الشرع هو يظن أنه يتقرب إلى الله كيف يتوب؟ تقول أتوب يقول لك أتوب من شنو؟ أنا قاعد أتقرب إلى الله لذلك صاحب البدعة لا يتوب إلا إذا شاء الله عز وجل طيب الحجاب الخامس حجاب أهل الكبائر الباطنة وهذا بعد البدع أسوأ من الكبائر الظاهرة وتكلمنا عن هذا كثيرا ولعله مر بكم في منزلة المكاشفة قول ابن القيم رحمه الله طغيان المعاصي أسلم عند الله من طغيان الطاعات مر عليك ولا مرّ عليكم طغيان المعاصي أسلم عند الله من طغيان شنو؟ من طغيان الطاعات وقلنا أن ابن القيم ضرب مثلا بعياض بن حمار وبذ الخويصره التيمي فذ الخويصره عابد كويس والله اقول لكم حاجه يا اخوانا الشدا زمان زمان الخوارج الواحد يصلي دموعه دي رموشه كامثال ركب المعز من كثره البكاء الخوارج عباد يا اخي الحديث الحديث صريح يحقر احدكم شنو صلاته الى صلاتهم يا اخي المرء من الخوارج غزاله كما قال الكثير في البدايه والنهايه قاتلت الحجاج بن يوسف الرجال ما قدروا عليه المرء دي مره خارجيه سلطه كويس عند جيش قاتلت الحجاج بن يوسف وانتصرت عليه واجلته من الكوفه طلعت برا البلد لكن الحجاج جمع جيوشه ورجع وانتصر عليها لما اندخلت الكوفه الجيوش واقفة والعساكر والخيول فرسان فرسان ما بيصاقعوا غزالة دخلت المسجد تصلي عند نذر قالت اللهم لو أنك نصرتني على الحجاج لأصلين لك في مسجد الكوفة صلت ركعتين الأولى بالبقرة والثانية بال عمران ركعتين بس الأولى سوره البقرة 200 كم ستة وثمانين آية والتانية بآل عمران مئتين آية شوف المرضي كيف حتى واحد طبعا ما قادر يتحرك والعساكر واقفين والغبار لما انزهج قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها اضايق ذات منها ومن, ومن صلاة طويله لكن بعد يمشر النار الرسول قال كلاب وأهل النار اقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم اجر شر قتلى تحت أديم السماء لذلك الخوارج عندهم الدماء دي عادية جدا واحد جاي استفتيني قال لي يا شيخنا والله ناس العدل المساوجه قال لي واحد راكب في عربته بمدفعه وقف العربية قدام عيني فهو عسكري ده بيستفتدى عسكري قال ليه زول نزل صلى ركعتين انا قال ليه مصوب عليه دار انيشه خليته طوالي نزلت السلاح قال ليه طلع فوق في العربية عب المدفع طق العسكري الاول رمى وطق تاني رمى قال ليه طوالي طقته قتلته قال ليه رميته من فوق جواجع تب ميت قال ليه قلبي مقلمني شديد لما نذكر صلاته دي وطلت ما شفت الخوارج, انت شفت الخوارج كنت مستلين فوق راسه انا شنو وترى غزول ده گود بيصلي قال بيخليكوا العساكر ده شنو والله قال لي عبا وقال لي واحد ثاني عبا المدفع جهزه ونزل صلى وتاني طلع قال لي قبل ما يصير مدفع قتلنا قلت له ده عبا المدفع داير الناس معاكم ولا شنو يا خسو كان ما خذنتوا ما بقتلو يعني شنو يعني لكن شوف الناس دي الصلاة دي ما يلعب فيها نهائي ويقتل الناس زي ما حصل حاجة هسه شنو تقتل زور اش شنو يعني قال ده بيحكمه ما بيحكمه انت تقتل الناس عشان زول تاني يحكم انت تهزر ما نصيح ليش انت كان ده كان كان بتحكم انت لا كلنا نشوف الموضوع ده يا دوب يبقى نوازن ونشوف بيجي ولا ما بيجي عشان اوريك انه التدين الخاطئ وفهم الدين الخاطئ الخوارج عباد خطرين لا يعلم اكثر ذكر لله منهم أجل كده لما سئل علي رضي الله عنهم أمنافقونهم قال هم من النفاق فروا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا لكن الفهم لما نجبه غلط تاني الزول بيتصرف تصرف الأعمى وهذه مشكلة كثير من المتدينين فكأن العلامة ابن القيم يتحدث عن علل التدين، فإخوانا يعني آه حجاب أهل الكبائر الباطنة من الرياء والحسد والكبر والعجب والغرور والسخرية والإزدراء للخلق والتعالي والكبرياء كل هذه من الأمور والحجب العظيمة الحجاب السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة وهذا معروف الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وإلى غير ذلك هذا حجاب عظيم بين العبد وبين ربه لا يمكن أسمع كامل كويس قاعدة أن تعصي الله بكبيره وأن تعود إليه كما كنت ما ممكن تعصي وتجي الصلي تلقى قلبك زي ما هو في الصلاة لا يمكن لا يمكن تتغير عليك كثير من الأمور تتغير عليك كثير من الأشياء فبالتالي هذا أمر واضح حجاب أهل الصغائر الحجاب السابع بعض الناس لا يرتكب كل الذي مضى ولكن يرتكب صغائر وكما أسلف ابن القيم في الحجب أن الحجب إما غين وإما غيم وإما ران الغين حجاب الرقيق لا يقع إلا للصالحين وفي الصالحين للأنبياء فقط الذين يرون أن ترك الذكر لحظة نوع من أنواع المعصية الكبيرة عندهم لرقة جنوب قلوبهم ولصفاء ضمائرهم ولذلك يقول علي الصاد سلام إنه لا بالنون لا على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة يغان على قلبه قد يتونس قد يرقد نوم كويس قد يمزح هو يفترض نفسه أن يكون ذاكرا دائما وهكذا والغيم أسمك زي الغيم دا ولكنه ممكن أن ينقشع وأصعب أنواع الحجب الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون طيب بعد ذلك قلنا حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات دي برضه حجب كفضول النوم وفضول الكلام وفضول الطعام لكلها أمور تحجب القلب عن الله وكحجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأخيرا العاشر حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير ولكن حجابهم عن المقصود أحيانا وغفلتهم أحيانا المهم قلنا أن أساس منشا الحجب النفس والشيطان والدنيا والهوى الأشياء الأساسية طيب بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة اخوانا نرجع لكلام الهروي لما نتكلم عن الدرجات طيب في مسألة مهمة جدا ابن القيم يقول بين سفر العبد كويس العمل الصالح الذي تعمله أي عمل حسن من الصباح لحد حسن هل عملت صالحا ذكرته بلسانك تصدقت بمالك أحسنت إلى بعض عباد الله بكلمة طيبة كويس آه هل آه صليت هل أكثرت من النوافل هل قرأت القرآن من الصباح لحد حسن أي عمل شو الكلام الخطير ده قال ابن القيم بين وبين العمل وبين القلب العمل حق منه العمل منه عملت انت صح العمل شنو؟ عمل حسن صليت المغرب؟ عمل صح؟ بين هذه الصلاة وبين قلبك ابن القيم قال مسافة تخسر لها الصلاة رأي شنو؟ بين عملك الصالح الذي تفعله لله وبين قلبك في تجريد العمل أن يكون لله وإلا وقع العمل عملا جسديا صوريا وانت تريد العمل لله ولا يكون العمل لله الا بتجريد القلب لذلك وبين تجريد القلب وبين العمل مسافه تخسر لها الصلاه عشان تجريد عملك تخلي لربنا وهنا ياتي الكشف زي كده نرجع لكلام الهروي الذي قال الدرجه الاولى من درجات النمو اه المكاشفه مكاشفه تدل على التحقيق الصحيح والتحقيق الصحيح يقول ابن القيم لا يكون التحقيق صحيحا إلا برفع شنو الحجوب يا أخوان نشوف مكاشفه صحيحة إن الحاجات الحسية دي المكا... النظر الصحيح يعتني حياة حسية روح والمكاشفه القلبية تحتاج شنو حجوب تزول التعطيل والشرك والبدع القولية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والفضلات وحجاب هذه الغفلة في الغفلة عما خلقوا له وحجاب المتهدين المشمرين إذا قرأت كتاب تلبيس إبليس تلقى أن إبليس قد يلبس على علماء العالم ده يكون عالم مقفل ما بتلقى فيه فرقة خلل ما بتلقى فيه يجي الخلل في العجب وفي الكبر كويس وفي الزهو بهذا العلم الذي علمه له من أه؟ علمه له الله سبحانه وتعالى شفت كيف تاني تجي في العباد تلقى عابد يعبد عباده شديده والله قال لك تحترق يقوم الليل ويبكي واي شيء الشيطان اجي يلبس عليه من باب واحد يقول له انت وصلت انت شنو وصلت وتجيه رؤى ويقول له در روحاني وانت بعدات عالج الناس والله العظيم يبدا بعدات طوالي يقول لك شنو ها يقول لك انا عندي شنو روحاني هو في النهايه جن يعني يقوم يحللك يقول لك لكن جن شنو مسلم جير شنو مسلم كويس وافقنا جن مسلم انت عارفه ولا هو قال لك هو قال لك انه مسلم صح صدقته انت يعلم تصدق الجن قول جين مسلم انسي مسلم انسي شنو مسلم ما جن انسي مسلم ومسلم رسمي ما كافر ويصلم في الجامع يغشك وياكلك رايك شنو رايك شنو الجن خلوك أنت الجن أقطع المالك ذو المسلم رسمي مسلم وشايفه أنت وممكن أن تجيبنا البوليس والمباحث تقول له ده أكل جروشة ويغشك تمشي لجن مسلم ما يغشك أمكن كافر وقال لك أنا مسلم تصدقه أنت العجلات وين عشان حلالك يقول لك جن مسلم قال قال من الذي أذن لك أن تتعامل مع الجن أنت الإنس أنت كملته ها الانسك انت الانس انت الانسان كملته تمشي لعالم الله ما بيسالك منه عنده احكامه براءه تمشي تقفز الى ذلك العالم ضد الضلال المبين يضلوك ضلال والله في ناس رايناهم الواحد فيهم كويس عنده من الدين وعنده من كذا فجأة يباري عالم الجن كويس حتى كنت بناقش لي واحد منهم هلا شيخ نسمع ما تناقشني كثير انا بس بجيبه لك قلت له والله اهلا وسهلا انا ذاتي كايس من زمان جيبوا لي احنا قاعدين في اوضه قام عمل كذا كذا قال له واظهر وتعال وشنو ما عارف والله الحبه دي ما جاء قلت له زوج الشده بيظهر منتهى الدحزه لا نشوف هو بيجي قال لي هاي قلت له مرحبا بهم كذا نتناقش مع بعضاته في نهايه ما جاء قلت له زوج الشده ما جاء مالو قال لي والله ما عارف لكن احني آ... الموضوع قلت له يا خصم عم بيضل والله يضلك انا مش اتفي بيته عشان حسيت انه بيجيب للناس الرايحه وبيعمل لهم يدعي علم الغيب ويعمل أشياء وقال عندي روحاني قال في الاول قال لي ملك ملك قال لي متل ما لي وفي الاول حاول خوفني قال لي بتثبت بالترازل هاي الشيله دارك تعوني ما عندهم عليه سلطان ما يمسوني والله الحب ده بيجيني قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله. خليجي ما جاء. غمد عينه والله زعزعزعزع زع شيء تخلص. كويس ونادى بيتو ونادى الدنيا كلها برضو ما جاء. وهم يا أخي وهم. كويس بعدين بيبدأ الدين اصلا زول بيكون زول دين وزول كويس يعني يضلوا عن الطريق تماما فالعباد والزهات والزهاد والعلماء. كلهم يمكن أن يضل ويمكن أن يحجب عن الله إلا من وفقه الله وإلا من تبرأ من الحول والقوة وسلم أمره لله الواحد الديان طيب فبالتالي يقول مكاشفه تدل على التحقيق الصحيح وهي لا تكون مستدامة لا تكون شنو مستدامة ابن القيم قال لعلها تكون مستدامة لكن الذي أمير إليه أن الكلام هو كما هو موجود هنا لا تكون مستدامة قال فإذا كانت حينا دون حين معناها ما لا مستدامة ولا مستدامة أه؟ ما مستدامة ولم يعارضها تفرق جيد كلام جيد الكلام ده شنو قال الإنسان لما يكون ذا الدرجة لما يكون في بداية الكشف الكشف ما بكون معه طوالي يعني مرات يجيوا كشف هو نوع من أنواع الإحساس بالإيمان العالي زيادة الإيمان القرب من الله الإقبال على الله بنهم الإكثار من العبادة إدراكه معن العبادة استحضار مقاصدها زيادة الإيمان الدموع التي تجري على صاحبها الرغبة في قيام الليل الدعاء وتضرع بين يدي الله عز وجل الإقبال على القرآن ترديده وفهمه ووقعه من النفس موقعا هذه كلها كشوف لكنها للمبتدئين لا تكون مستدامة لأنها لو كانت مستدامة لما كان شنو مبتدئا إنما هو مبتدئ لذلك يغفل أحيانا وتأتيه هذه شنو ها؟ الكشوف أحيانا يعني اشد بنفسي يا اخوانا في نفسنا مره الواحد يجيب في الصلاه دي يدرك الامام مما قره يكون متابع متاثر واقف مع اي ايه ايه ايه, آية ومرات بالله تخش الصلاه تمرق ما تعرف قرش لذتها المرة الأولى الحاله الاولى حاله ايمانيه فيها كشف وهو معرفه القلب وادراك القلب للحقائق والتماسه لها ومرات تحس نفسك انك انت بعيد يمر عليك يوم كامل لا تذكر ولا تقرا ايه ولا تقرا شيء ولا تفعل خير تقول لو اني مت في هذا اليوم لمت على شر والله العظيم يا اخوانا فلذلك قال ابن القيم فاذا كانت حينا دون حين يبقى ده شنو ده مبتدئ في الكشف والله أنا يبدو لي نحن ولا دخلنا الكشف ذاته لسه ولكن مك... مش مبتدئين الكشف ذاته لنحن ما دخلنا يا أخي نحن حجبنا لا حول ولا قوة إلا بالله حجبنا عجيبة العادات والتقاليد حجب كويس؟ المجالس بتاعتنا حجب لا تسمع فيها ما يدلك على الله ولا يقودك إليه تسمع فيها من السوء والغيبة تسمع فيها من الألفاظ تسمع فيها من النكاة النابئة تسمع... ت... نسمع... يعني هكذا حجب حجب عجيبة طبعا ابن قيم في حجب ما جابه كويس زي الموبايل ده ابن قيم ما جابه ده يكون مرحداشر يا اخ واحد تلقى قاعد في درس يطبص في درس كويس قاعد مع ناس يتونس يطبص مع ناس يتونس يطبص واحد تلقى اخر شي ينوم على الموبايل يشوف الرسائل اللي جات وكذا وكذا وخذته يصحى الصباح بدري فتاح يا عليم رزاق يا كريم يفتح الموبايل قبل ما يستوى قبل ما يعمل أي حاجة يأخذ شفت حسش إذا ما حجب ذا حجاب ولا ما حجاب حجب كثيرة جدا تحيط بنا طيب قال ولم يعارضها تفرق بشرط انه ساعه الكشف ما يحصل شيء يعترض عليك هذا الكشف يعني الحاله الايمانيه اللي بتمر بك تمر وبعدها تتقل لحاله اخرى هذه الحاله لا يعارضها شنو تفرق ابن القيم قال وكلامه دقيق فلم يقل يعرض لها تفرق انما قال شنو يعارضها فقد يعرض لك الشيء ولا يعارضك شيء يظهر لك لكن ما يوقفك المعارض هو الذي شنو يوقفك او يعطلك من السير والتفرق اراد به تشتت القلب في اوديه الدنيا التفرق ده شنو تشتت القلب في شنو في اوديه الدنيا شوف يا اخواننا من الحجب الكبيرة جدا وذي انا يبدلي اعظم الحجاب في السودان عندنا بعد حجب التعطيل والكبائر والشرك وكده حجاب الأرزاق والمعايش يعني الهم الهم كويس هم الأرزاق والمعايش ده يخليك أنت لا تقول بسم الله أنت مارك لا تقول دعاء خروج البيت لا تقول دعاء الركوب شنو الدابة كويس لا تشاكل في الصينية وفي الوسطب وفي الكبري قدت لأيه كل شاكله فالله يكلمك شفت كيف الحجاب ده حجاب خطير بتاع الارزاق والمعيش قلق وهموم تجتاح وتجتال الواحد تكتال الواحده منا اخواننا منو المشايل هم التفرق في الدنيا في اوديتها وشعابها والهم بيخليك مش تقول ربي الليل لا نعمل شنو بتقول وتسترسل بعد ذاك بتسرح شنو بتسرح يعني بتقول اهل الليل اعمل شنو ناس البيت ما عندهم حق كده ما عندهم حق كده وانت انت ماشي تفكر وانت ما هنا تفكر والله الناس مهمومه بجد كثير تلقى زول خاطي دكد وقاعد بس كويس الارزاق والمعايش هم كبير حجاب كبير لكن ذلك لضعف التوكل لضعف شنو التوكل على الله عز وجل يا شيخ انا الرزق ده مكتوب انت تسعى لكن والله الشده مقدر ومكتوب وانت خليك مطمئن نادر ما تركزوا المطابقين في مساله الارزاق والمعايش دي يا قال لك العالم سنه 2020 حجومه جاع قالوا العالم كله قال حجومه جاع سنه كم الله يحيينا يا اخي 2020 العالم ينتظر دوامه من المجاعات شوف شوف القلق ده بالله شوف القلق بتاع الناس وفعلا انا متوقع المساله دي ليست بسيطه جدا الناس كلهم خلوا الزراعه وشغالين اسبيرات واسمنتات الناس بيأكلوا أسمنته والله كلمت الناس كلهم حديد وأسمنته اللي يعمل يقول لك الحديد فوق والأسمنته فوق والله فوق برضو ليهم كلهم يا الناس كلهم يغعش التجارة قال ما شغاله تجارة اشتغال اسكرات شات ديال الناس الميهن شنو الهامشية قال وضل قضيح كويس وناس يعملوا, يعملوا موية وبعد وبعدها بخلون يجيوا كشون يقول لك الليلة في كشة يا كده وريني يسويوا شنو الناس دي كانتوا كشيتوهن يسويوا شنو يعني شيء عجيب ما معلوا الناس له استيقنوا نهاية اليوم أي ذول مرتاح ومطمئن وما في زوجاته عوجة وثاني يوم برضو إذن ثاني يوم برضو حيكون كده ما تضايق يعني يعني أنا ما بقل بقنعني شنو بعض السلف قال لي ريزك كيف انت ما خايف الليلة قال لهم باري حصل شنو قال لهم ما حصل حاجة قال لهم برضو الليلة كده ما حيحصل حاجة اخواننا فهم ولا ما فهم فهم ولا ما فهم وامبارح حصل شنو ما كان في تعريفه حصل شنو والله الامور مشت برضو تمشي الليلة وباكر برضو تمشي مالك ايش هذا اللي تمشي وباكر بيتمش وبعد باكر بيتمش مالك فبالتالي حجب حجب يعني عجيبه هذا تفرق قال شنو اجري لكم كلام الهروي قال ولم يعارض هذا التفرق غير أن الغين ربما شاب مقامه تمام غير أن شنو الغين ربما شاب شنو آه؟ مقامه الغين ده شنو الغين حجاب رقيق يقع نتيجة اللوازم الطبيعية يعني يقع للوازمك البشرية بمعنى شنو هل انت بتنوم بتنوم تنوم ليه خليك ذاكر طوالي لازم تنوم بتاكل ما في حاجة اسمها ما باكل بتشرب اي بتزعل تزعل الا سفق زي الصبة لازم تزعل في بلدنا دي بالذات لازم تزعل ما في مرة صعبة مشيت الدكتور بعدين عندها ضغط الدكتور قال ليها ما تاكل كده وكده وكده وكده بس ما اقعد اكل قال لها لكن ضغطك ده زايد انت قاعد تزعلي قالت لا قاعده ازعل قال لها ما تزعلي قلت حس كلامك ده مزعج قال لك كيف قالت له التناسب اذاء لك التعرض اذاء التلد التجاور اذاء اللي خوش عليك اذاء لك التخش عليك اذاء لك التلاقي الدكتور يزعلك لك المرزعين شنو عرست راجل ما بيجي في مزاجها بتزعل وتزعر ويندت أولادها ما دائر يمشوا مزاجة. في مزاجها في دائران يمشوا بينما هم شايفين نفسهم انه دا نمط شنو قديم وهم الآن ناس جامعات متفتحين ودي أمه ما قرى جامعة ودار تحكمون والعالم يتطور والثقافة والأيدولوجيات الفكرية والأطر والحاجات دي والله أكلمك اكلمك الناس ناس الاردن كويس مزعن قالك تخوش على الناس يسلم عليهم يسحلوه يجوك زول في بطن بيته انت ما فيش انت زول زايد جوا بيتك زائلك في ولا ما في بس تاخذ الدنيا كلها ماشبه الزعل انت عارف في بلد الرباطه يعني ربنا قدر مشينا عند الرباطه بعدين قاعدين نتونس قمرتين شكله الرباطه قال لي يا اخي العالم ده كله شكل القمر يشاكله والحكومات تشكل والاحزاب والعد والمساواة والدنيا وأمريكا وفلسطين واليهود يا قال يا أخي يا كاف البلاء يا أخي البهايب بيقى تشاكل القمري يشاكل قال لي ألحظوا شنو الغيامة قربت قال لي القمري يشاكل والبهايب تشاكل يا أخي الشزة ما كان بيشاكل بيشاكل حتى رأي شنو مأصو قال لي يعني كانت السباع ترعى مع البهايب فلما قتل ابن آدم أخاه الأول فر كل شيء واستوحش كل شيء ذا الحصد وفي عهد وعصر عمر بن عبد العزيز حصل من الأمن والطمأنينة مع أن الذئب كان يرعى مع الشات ولا يصلها وفي يوم من الأيام عدى الذئب على الشات فقال الراعي مات عمر بن عبد العزيز وهو في الخلاء شفت كيف فبالتالي الغين حجاب يقع نتيجة اللوازم البشرية هذا الغين لا يضر هذا الحجاب شنو لا يضر لأنه يقع بمقتضى شنو الد... الد... الد... اللوازم شنو البشرية يعني انا منوم أكيد في وقت النوم في غفلة لكن من الناس من ينوم محتسبا إني لا احتسب نومتي كما احتسب شنو غفلتي ولكن مع دوامة الحياة وإيقاعها السريع القليل من الناس هو الذي يحتسب لذا كده قال غير أن الغير ربما شاب مقامه ممكن يجيب غير ما في شيء قال شنو قال على أنه بلغ مبلغ لا يلفته قاطع تمام لا يلفته شنو قاطع معنى الكلام ده شنو شوف دي السلوك انت دارين تسلقوا الطريق الصحيح السير إلى الله المعنوي كالسير والانتقال في البلدان عبر الطرق الحسيه ده شارع اسم جنوب شارع الانقاذ الشارع ده تمشي فوق قوالي معروف في تقاطع كويس التقاطع ده انت ممكن تمش تدفر لكن بتجي هناك فيه اسطب عديل اسطب راسه عديل احمر ما تمش ما تعمل فيها معلم اجيف كويس بيجي معلم تاني كشت تجيف في الاسلوب ده كويس تجيف بس ده شارع الطريق الى الله فيه علامات وإشارات في محلات تجيف تجيف عديل وفي محلات تمشي وفي محلات بوقفها تقاطع طيب اسمع الكلام ده كويس الذي يسير الى الله اذا لم يتوقف وتلف تأخر التوقف شيء والتلفت شيء انت ممكن تكون ماشي وتقف ممكن تكون ماشي وتتلفظ انت بتلفظ لكن شنو ماشي التلفت في طريق السير إلى الله تأخر دي قاعدة أخذها مني ابن القيم ما قال بالطريق لكنني فهمت منه وقدمتها في هذه الكلمة المختصرة التلفت في طريق السير إلى الله تأخر بمعنى شنو؟ التلفت يعني انت ماشي في الشارع إتلفت أكيد لو سايق عربية واتلفت أكيد حتى تقلل صح أو تخرج من الطريق يعني قليلا أو تفقد تركيزك إذا أردت أن تسير إلى الله فلا تلتفت والتلفت المعني هنا تلفت القلب التلفت المعني هنا تلفت شنو تلفت القلب لذلك يعني ابن القيم عنده قاعدة مهمة جدا ذكرتها مرارا ذكرتها مرارا أعيد لكم تاني الظبي أعدى من الكلب في الصيد الظبي شنو أعدى من شنو يعني جيب كلب وجيب الظبي غزالة كويس وفكوا سوا الجرائته أه؟ الضبي أجرة لكن الكلب يصطاد الظبي هي بناك تفك الحق ابن القيم قال لم يضر الظبي إلا التفاته الضبي ده كان التفت ورأى تكسير الكلب عن أبيابه وسرعة جده واجتهاده وقوته انهارت عزيمته وخارت قوته فأدركه الكلب فأمسكه ولو أنه لم يلتفت لنجاه الكلمة لا تحصلوا والله العراية بتحصلوا أسألوا الناس اللي بيمشوا الصير يا أخي والله هناك في, في الصير ذات وفغير هؤلاء يمرون لك من هنا 500 كيلو يمشي يجيب له أرنب ويأتي أرنبين بس ارنبين، يا أخي دا ده ده يلوك 500 كيلو يا أخي واحد يمشي 500 كيلو ويخشها الجبال الوعرة يجيب لك جنة غزال يا أخي نحن أريد غزال ما داري جنة غزال إنت لم يلقيت إلا جنة غزال دا شفت كيف الشتاني النقطة دي مهمة يا إخواننا الضبي أسرع من الكلب شوف الكلام ده كيف لكن الكلب أصبر الكلب شنو شنو أصبر الغزال بتنهارب شنو بسرعة الكلب نفسه طويل عشان كده بيدرك دائما ودي قاعدة في الدنيا أي ذول نفسه طويل بلقى وأي زول مقلق وملول يبدا موضوع يخلي يخش في مشروع يفرقه ده الحبه دي يا والله اكلمك في الدنيا دي في العربات والاسمنت اللي انت طلع الناس واقعين الاسمنت والسيخ ده شفت كيف فبالتالي دي قاعدتي السير إذا الله سبحانه وتعالى طيب قال على انه قد بلغ مبلغا يقصد بذلك شو بالمناسبه هذه الدرجه قال الحرويو الدرجة الأولى ذكر فإذا هما درجتان دي درجه أولى ودرجة شنو ثانية ليه لأن لا تكون مستدامة الدرجة الثانية أن يكون الكشف شنو ها؟ مستدامة مستداما فبعدك بيجي الغين لأهل الدرجة الثانية على أن ملغ مبلغا لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب يلويه سبب يعني شنو كويس يلوي يلوي يعني شنو يقول لك انت زوج لوا وطرق شنو ملتويه يلويه سبب ماشي لالله لأ يقوم يبقى سبب من الاسباب تخليه ينحرف ودي في الغالب الدنيا والمقاصد السيئه والى غير ذلك طيب يا طيب قلنا لا يلويه سبب لا يلفته قاطع يعني ما يلتفت لشيء طالعه في الطريق خليك مستمر ما تتلفت ولا تلتوي عن الطريق وتعوج عن الطريق وتبيع دينك بشنو آ بشنو بالدنيا زائلة بل شوف السلف قالوا عجيبين شوف الكلام ده لعله يعني ذكره وابن ابي الدنيا قالوا رجل عالم يستمال بالمال بيد شنو بيد ليبيح بعض الأشياء بفتوى فيفعل فقال السائل شنو باعدينه بدنياه باع شنو جنو بشنو بدنيا اشياء الك شنو غروش قام شنو بيجي يتجاوز شنو في الفتوى شوف العلماء قالوا قالوا هذا باعدينه بدنيا غيره لو بعدين وبعد دنياه خسر لكن مرضو في شنو مسوق بعدينه بدنيا جنو الاستفاد من فتواه منه ناس تانين وبفتواه عملوا شنو عملوا قروش هو ما دول إلى الحبيبات دي لذلك لا تبع دينك بشنو ها؟ بدنيا غيرك ولا بدنياك أنت حتى بدنياك أنت لا تبع دينك فبالتالي يقول لا يلويه شنو أه؟ لا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ وهذا كلام عجيب يقطعه او يقتطعه حظ يقصد بالحظ الحظوظ النفسيه انت اذا كان داير عندك كشف تتجرد من الحظوظ النفسيه وده صعب قل ان تجد شخص يقول الحق ولو على ولو على شنو ولو على نفسي وقل أن تجد شخص يخالف وليس في الخلاف لنفسه فيه حظ ولا نصيب ولذلك لا يرجع لو كان الخلاف لالله لأ إذا تبين له الحق ماذا يفعل يرجع لكن لأن له في نفسه حظ إما بيكره الزول شخصيا أو عنده مشكله مشكلة شخصية أو داء له نصيب نفسي أن يستمر الخلاف ليه وذلك الناس ما بعض الناس استمرار الخلاف في الساحة الدعوية يجعل مركزه مرموقا لانه لما يكون في اربع مجموعات هو في مجموعه بيدرس الاربع مجموعات لما تبقى مجموعه واحده الحبه دي بيلقاهم اخواننا كلامه واضح الواضح واضح على الواضح يعني اربع مجموعات هو لو في مجموعه اربع في المجموعات اربع دي كده مكانها لكن لما نبقوا واحد اكيد هو ما جه شنو ما جه مكانه فبعض الناس يريد للخلاف ان يستمر ليكون هو في مركز مرموق وفي مكانة ظاهرة وما أكثر الأهواء ونعوذ بالله من الأهواء طيب يقول وهي درجة القاصد درجة القاصد ضيئة الأولى درجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح في درجة لا يلويه سبب ولا يستطيعه حظ ولا يلفته قاطع قال وهي درجة القاصد فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية إذا شنو؟ آه؟ الكشف إذا استدام صارت الدرجة شنو؟ الثانية ندخل بعد ذلك في الدرجة الثالثة مباشرة قال الهروي والدرجة الثالثة مكاشفة عين لا مكاشفة علم طيب الكلام ده معناه شنو؟ والله يا أخوانا الكلام ده خطير لأبعد الحدود مكاشفة عين لا مكاشفة شنو؟ آه؟ علم هنا ابن القيم وقفه قال يا إخواننا إذا قصد بمكاشفه العين أن يرى الله جل وعلا بذاته بالعيون فهذا باطل في هذه الدنيا قال تعالى لا تدركه لا تدركه الأبصار كلام دم هذه زندقة قال ولكن الهروية يقصد العلم علما علم أن تعلم الحقائق وعلم يوصلك الى الايقان بالحقائق ان توقن بشنو بالحقائق من تعلم العلم العلم هو شنو يا اخواننا ما العلم العلم مطابقه الصوره الذهنيه للصوره الخارجيه ده شنو ها ها قلم في ذهنك انه قلم وفي الحقيقه هو شنو قلم ده العلم الزول البطابق. صورته الذهنيه وتقديره الذهني للحقائق الخارجيه ده شنو العلم لو قلت ده شنو واحد قال لي موبايل ده علم ولا جهل ها علم ولا جهل ده جهل ولو واحد قال قلم قلم شنو قلم جاف لونه شنو معروف وهكذا كويس وجنسه شنو بيق قلم شنو قلم بك ولا ما اسمه بك ها هذا مكتوب هنا بالانجليزي مكتوب كويس فبالتالي مطابقة الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية طيب هو الصورة الذهنية عن العلوم والمعارف الإلهية في ذهن مطابقة لما قال الله وقال رسوله دي درجة لكن في درجة يزداد في هذه العلوم تصبح الصورة الخارجية والصورة الذهنية تتطابق تماما كأنه يراها رأي العين يعني مثلا الجنة كلنا الآن غاية ما نعرف عن الجنة علم في شاف في شنو شاف شاف الجنة لكن موقنين ومؤمنين الحمد لله الجنة والأشياء فيها كلها في ناس الجنة دي مؤمنين بها في ناس لما يقرأ آية الجنة كأنه شاف بعينه لا مجال للتكذيب ولا يتردد إليه شك ولا يساوره أدنى تردد في أمرها كأنه قبل ذلك رآها بعينه هو لم يرها بعينه إنما رآها من خلال العلم ومن كثرته وتطابقه وثباته واستقراره في القلب فصار العلم عنده بمنزلة العين الكامده وقع لكم وانه وقع لكم لكم ولا عيدوا، ها واضح اي يعني القول بان الكشف العيني قال فمكاشفه عين لا مكاشفه علم هي مكاشفه علم لكنها علم اوصل الى درجه شنو وهذا قوله صلى الله عليه وسلم في مقام الاحسان ان تعبد الله كانك شنو ترى كانك شنو ترى فهو صار بمنزله كانه يرى شنو كأنه يرى الجنة كأنه يرى الجنة لما وصل من اليقين طيب يقول ابن القيم ده كلام مهم جدا الكشف الجزئي الشنو بلنا شلو يا اخواننا الكشف شنو الجزئي يقع للمؤمنين وللكافرين الكشف الجزئي ده شنو كالكشف عن بعض الخبايا والاخبار عن بعض الغيبيات ده يقع لمن للمؤمن اللي شنو الكافر في زول ممكن يقول لك في بيتكم فيه كده وكده وماما شا وفي المطبخ كده وانت خدت الجروش المحل الفلانيه اديك اشياء يحيرك ده كشف ده شنو أه؟ الكافر أي الكافر ده ما بيكون معه شياطين الكافر بيكون معه شنو الشيطين فالكشف الجزئي أنا هوريكم حسنا معلومة الكشف الجزئي بيكون للكافر وللمؤمن مثلا مسيلم الكذاب أقنع الناس كيف يخبرهم عما يدور في مجالسهم بالحته ما حسستها هذا شغل شيطان وفي الآن هنود وصينيين وبوذيين وغير الفنود بالذات عندهم انواع من انواع الرياضات اللي بيعملوها يجوع نفسه أربعين يوم ما ياكل أربعين يوم حاجه بس مويه زرقا ويدخلوه في حفره مضلمة ويقنف فيها لما نجي مارك يعمل العجائب الشغل بتاع دين سحر يعني فلك مسيلمة كان يكاشف اصحابه بما قال الرجل لأهله يخبره شيطانه خلده الدجال كيف المسيح الدجال عنده كشف لكن كشف مؤمنين ولا كافرين أه؟ أه؟ كافرين كشف كافرين الدجال ابن الصياد الكاهن اليهودي كان في المدينة يقول للصحابة خذ كلمة في نفسك يقوم يخبئ عليه، مثلا يقول له خد كلمة، يقوم يخذ كلمة، يوردله طواله وتطلع صح، وفي صحابي ما يخذ حاجة، يقول أنت ما ختيت أي حاجة، ابن الصياب حتى للرسول قال له خبي، الرسول قام خبأله كلمة، خبأ أن بسلم الدخان كلمة الدخان، ابن الصد قاعد يقول الدخ الدخ الدخ, الدخ. وقف، قال له لن تعد وقدرك. ده في السودان من أولياء الله الصالحين يعني ده كان جهنا وأكلم الكلام ده تقول يا ناس هو أنت تقول ما في فيه والله أنا أجيب لكم عبيل يعني أنت كان جاكم الدجال تسويش وفي كشف المؤمنين أو بقى الصديق كان عنده زوجة حامل فقال لي عائشة لكن ناس مؤدبين لا أبو جاء صوتها قال أظنها أنثى وقع في نفسي أن أنثى وبيقت مره مرة حامل قال ما جزم قال إحساس إنه حجيب بت وجابت بت عمر بن الخطاب حصل لو هذا الكشف الرحماني ما شغل الزجال ومسيلم كشف شنو شيطاني عمر بن الخطاب حصل لو الكشف الرحماني مع سارية ابن زنيم قائد جيوشي قال يا سارية الجبل أيلزم الجبل يا سارية وكان سارية يقاتل الفرس فانحاز إلى الجبل فنجى الجيش هذا كشف لكن كشف شنو رحماني وفي كشف شنو شيطاني حتى لا يختلط عليك شنو حتى لا يختلط عليك الامر طيب بعض الروايات تقول بان عمر رضي الله عنه هذه روايه ابن عساكر لما قال يا ساريه الجبل الصحابه عارفين في واحد اسمه شنو سارية اسم زول ساريه ابن زنيم رضي الله عنه صحابي كان بقاتل لما سمع الصحابة سمعوا الكلمة عارفين ساريه يداء بعيد جدا طوال انتظروا خطبة جاءت انتهت جاءوا إلى عمر يحملون سيوفهم يقولون اوحي بعد رسول الله اوحي بعد رسول الله ما رضوا فقال له ما الذي حصل قالوا قلت يا سارية الجبل قال انما كلمه اجراها الله على لساني وفعلا قدر الله عز وجل ان سارية جاء الى المدينه بعد شهور وفي نفس يوم الخطبه الخطبه الناس حفظنا قال لها سارية حصل شنو قال له لقد سمعت صوت عمر في جمعه كذا في يوم كذا سمع صوته شوف ربنا وصل صوت من المدينه الصوت ده مشى مسافه شهرين انا مشو على بالدواب شهرين الصوت وصل وسمع يا ساره الجبل وهذا في قدرة الله ممكن وهي معدودة في كرامات أولياء الله الصالحين نتوعد من شنو من الكرامات المثبتة طيب فقال رحمه الله تعالى مكاشفة شنو عين لا مكاشفة علم ابن القيم جاب كلام لطيف لطيف جدا الفاده كله خلي بس امسك في ده. قال أفضل الكشف أفضل الكشف لا ان يكشف لك الله عما في صدور الناس تعرف الناس بيقولوا شنو ابن الصياد بيعرف ابن الصياد كان شنو كان بيعرف بمقدار كويس طيب الدجال عنده كشف لكن كشف شنو رحماني ولا شيطاني شيطاني جزئي طيب وهكذا قص على ذلك تعرف اللي بيحصل في البيوت شنو انت عارف في موقع في الانترنت الان في موقع في الانترنت الموقع ده موقع بتاع كفار كفار عديد تدخل الموقع وياخذ منك بياناتك كويس تسألوا يوريك أي حاجة في بيتكم والزهوريه وين والزير وين والأشياء المتسوسة والحاجات المخبية يوريك الأشياء دي كلها موقع موجود الآن وأنا عارف اسمه لكن ماذا اقول اسمه لأنه شغل بتاع شنو بتاع ها ايوة دع قولت تقول لها انا بيحصل شنو انا يتبنى وهو في امريكا يوريك اسمك وحببت ابنك حببتك كده وساكنه وين ساكنه في المحله الفلانية ومدفونه في المحله الفلانية وعندها فلان وفلان وفلان, وفلان دي عماتك ودي خالاتك واد مسافر وانت تكون ما عارفه مسافر ذات وجه وتجي تسال تقول له يقول أي سافر اي وجه قلت لو قلت لي شوف السحر تقوم تقول له خلاص كلمني عن المستقبل والغيبيات بدي خيارات يقول لك دينك شنو تقول له مسلم طوال يجيب لك صورة يقول لك لخبت الآيات دي موقع الآن موجود الشباب قاعدين يخشوا فيه لخبت الآيات أو يقول لك أدفع لي قروش معينة ده حسابي رسل لي في حسابي طبعا الجيم بشيل منها ترسل لي في حسابه بعد ذلك الغيبيات هيحصل لك شنو وده كله كذب ساكت وما كذب لنفسه ماذا تكسب شنوه غدا لكن ممكن يعرف اشياء حقيقية الآن عن طريق الشياطين يأخذ موضوع منتهي لا شغل بتأسهل ابن القيم يقول أفضل الكشف ليس كشف ما في الدور ولا كشف ما في الأيدي والجيوب أعظم الكشف أن يكشف الله لك عن الطريق الذي يوصل إليه الموفق مش الكشف اليوم البطن فيها شنو وشايل كم وكده وريني عين شوف الكلام ده كيف يطلع ايده يقول لك تقول له وريني دي فيها كم والله في ناس يبرك الحجاج ابن يوسف ده مش زول الناس بتكلموا عنه كلام شديد عنده قصة مع دجال الحجاج ده عقيته صحيحة بالنسبة باي ضلاله ده عقيته صحيحة عمل شنو قال الدجال قبل كده قبش شال له خمسة حصل. شالي عدّي مسكين كده قال له قبل دير قال له خمسة عرف ولا ما عرف وما شاف الحجاج خطير خمش طوالي وحدات قال له لكم ما عرف أوريك في الاول عرف ليه لما عدى قرين الحجاج عدى معه عرفه قرين الحجاج كلم جنة زول داك وجنّة زول داك كلم زول لما نخمشن الجنسات ما عرف الحجاج جات بجنّة الجسد معه الجن ذاته معرف لأن الجن نفسه لا يعلم الغيب ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الجن ذاته يعلم الغيب شفت كيف فبالتالي شوفوا الكلام أفضل الكشف ان يكشف الله لك عن نفسك وخباياها لتصلحها في الكشف كون الكشف ها؟ كم ربنا يصلحك على خفايا نفسك وتعلم عيوبها اعظم الكشف واعظم الكشف ان يكشف لك عن الطريق الذي يوصل اليه يا سلام يا اخي ذا كلام كلام عالي وراقي وتقيل نختم به منزله الكشف من منازل اياك نعبد واياك نستعين على أمل أن نواصل منزلة المشاهدة بعد الكشف شنو المشاهدة وبعد المشاهدة المعاينة وبعد المعاينة الحياة دي المنازل حتى معانا كده وبعد الحياة القبض وبعد القبض البسط وبعد البسط السكر وهكذا ده المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله